أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما مَا ما يوعدون فَلَا فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على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 اتىنا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا انها كلمة هو قال زخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسامح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 قالوا ربنا غلبت علينا شطوتنا وكننا سألوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر نا ورحمنا وأنت خير الرحيم فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم بكرى وكلتم منهم تضحكون إني جزئتهم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثتم أسأل الله الدين. قال إن بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبت أنما خلقناكم عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعادوا